عِزْبُ كَامِلِ سَعَدِيَّةِ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم والله الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القُدُّوس السلام المؤمن المهيمِن العزيز الجبَّار المتكبر. الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت العسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحص المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعاني البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المون المانع الظار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالف الرشيد الصبور الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف, معروف وباليحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينصب إليه البنون ولا يفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون كل المخلوقات تحت قهل عظمته وأمره بالكاف والنون بذكره ينسى المخلصون وبرؤيته تقر العيون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 يسبحه الطائر في وكره، ويمجده الوحش في قفره، محيط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره، وتطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف غره، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ يَحَاضَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَغَفَرَ دُنُوبَ الْمُذْنِبِينَ كَرَمًا وَحِلْمًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهم اكفن السوء بما شئتا وكيف شئتا إنك على ما تشاء قدير يا نعمة المولى ويا نعمة النصير، أفرانك ربنا وإليك المصير، أفرانك ربنا وإليك المصير، أفرانك ربنا وإليك المصير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا يحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا عيم يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين لا إله إلا أنت برحمتك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أغثنا يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت بجاه محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين أصلحنا إرحمنا رحمة ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد عدد خلقك وارضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى الله على محمد معاله وصحبه وسلم